Ya Rasulullah Nadat nadat ya habibe Allah Nadat nadat ya Rasulullah Nadat nadat ya habibe Allah Nadat ah, ah, nadat شاب محمد كل من يصلي على احمد في امان كانوا وردتاني كالدئان بين سمعي وفؤادي برز خلا بريدو يفولد يا بريد الله الاحد يا بريد الله الاحد احفي وليد ابن الحسد من شر حاسد احسد يا عين حسد فالراضي حبا وكرامه للنبي حبا يا كل احباب النبي تجمعوا متى يا, يا, يا, يا كل احباب النبي اتجمعوا يوم النبي وافراحوا بيوم النبي سيدوا الصلاة على النبي يا كل عشاق النبي تجمعوا وافراحوا بيوم النبي متى متى متى that <laughs> man صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعليك صلى الله يا رسول الله يا رسول الله ما تلع النجم وما سجر القلب الأوى يا محمد wissel salam wissel يكشف لي غين يكشف لي غين اوه هو يو دو بقدرت الله يكشف لي غين يكشف لي غين اوه اني اني تصلى الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله الله الله لا تنجموا ما سير ha Say it. جديد الله جديد الله jani <Sanly> Allah jani Allah jani ya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 ra <laughs> يا حمام الذين سلم, سلم على دنينا يا حمام الاله سلم على دنينا وانا ومال العيب سلم طار دنينا وما كان ومال, ومال يا ظمئ الروح اشرب شرعا من زمزم جران زمزم والله رويا يا طبي الروح اشرب جران زمزم والله رويا يا طبي الروح اشرب جران زمزم ومن كان لي ما تمش عين الزرقاء لك صحاب أرجو فلاحي يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا والمال, والمال, والمال, العباد والمال, العباد والمال ومال العباد بل طهن بنا والمال, والمال ومال العباد بل طهن بنا أصبحنا في مكة نسير على اصوات التكبير. اصبحنا في بنك نزيل على اصوات التكبير. قال من شاهدنا الانوار بفرحتنا كده يا Yeah. <laughs> يشرب في أرض فمخرجنا لا لا في السماء أو غرت صل عليه استحبوا لدي فالخير لدي من الغفاري عطر لا كسائر المدينة تسلم عليهم تسوى العمر كله شبت ايديهم الله الله الله الله الله الله يا ابو عمر الله الله اسمع يا شيخ رياض اسمع يا شيخ ماهر اتمح النبي الله ثمك يا المحب أن أعطيك أكبر يا زائرا اقصد الروضة الحاضر الله الحاضر يا رسول الله يتاشج الحضر one انا ولا صلوا هذي جاري الاشواق في خوف سيدي قلبي المشتاق يا حبايبي جاري الاشواق يا حبايبي جاري الاشواق يا حبايبي جاري الاشواق في خوف عددت الأخبار في كل ساعة نوحوش والأطيار في كل وادي يا حبان جارت أشواق يا حباني جارت أشواق يا حباني جارت أشواق من حب سيدي كلم المشتاق القيوم قاهر poured… <TR maior notötit> wa fi shifa shugli yaqallati رؤوس الخاف قيمي يا My My left, left. وَيَسْمَعُ اللَّهُ هَمْسَ اللَّهِ يَا مَنْ يَرَى ما في send <tus> كريما آمنت بالله صدق الله مولانا وخالقنا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية القبول والتوفيق والشفاء ونصرة المستضعفين الفاتحة